قال نريد إعراب إن الله بريء من المشركين ورسوله بشيء من التفصيل هذه مثل المسائل التي يذكرها ابن مالك الألفية وكذلك غير في إعراب ورسوله الإشكال هنا ورسوله, ورسوله أعربها النحاة إما عط على الضمير في بريء إن الله بريء هو من المشركين ورسوله فيكون ورسوله بالرفع معطوف على الضمير المستر في بريء أو يكون معطوف على محل اسم إنا قبل دخول إنا فإن رفض الجلالة كان مرفوع قبل دخول إن الله وكان قبل دخول إنا الله بريء من المشركين ورسوله فيكون العطف على محل اسم إنا قبل دخول إنا عليه فإن محله والرفع هذا الأحسن الأعاليب أنه يقال معطوف على الضمير المستتر في بريء هذا أفضلها ثم يليه ما سمعته